يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أن يتغى النفس المطمئنة ارجعي إلى رب كراضيه مرضيه فادخل لي في عبادي وادخل لي الجنه بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بها البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَارِثُهُ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَنَّنِي مَالٍ لَّا أَمُوتُ طُمَالَ لَبَذَ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّذِيرَ بَلِقَ تَأَمَّلْ عَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ عَقَبَهُ فَكْرَقَبَهُ أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَهُ يَتِيمًا ذا مَقْرَبَهُ أَوْ مِسْكِينًا ذا مَتْرَبَهُ ثُمَّ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 أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوقَدَةٌ